جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم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 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم قال ألم لكم إني أعلم غيب السماوات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 وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا فاتقون.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 انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين, وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنوا لأنهم ملاقو ربهم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 وَمِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ, يسومونكم سُوءَ الْعَذَابِ, يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا, آل وأغرقنا آل فرعون وأنتم تضرون. وَإِذْ وَعَدْنَا موسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخذتم الْعِجْلَ من بَعْدِهِ ثُمَّ اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الْعِجْلَ بَعْدِهِ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفطان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا, فتوبوا إلى بارئكم ...en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 إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذه الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شئتم رغدا وَادْخُلُوا الباب, الْبَابَ سُجَّدًا وقولوا الْبَابَ نغفر لكم حِطَّةٌ وسنزيد لَكُمْ فبدل الذين لَكُمْ قولا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قولا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأن انزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء فانزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون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 والنصارى والصابئين من, من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجورهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف, عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما, آتيناكم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه, واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 فجعلناها نكالا نَكَالًا بين بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وموعظة, وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أن تذبحوا تَذْبَحُوا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 وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب, النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا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 هؤلاء تقتلون أنفسكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.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 بَيْنَاهُ ثُمَّ تَخَذَّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَخَذَّتُمُ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 ولا تجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشرقوه يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أيّم والله بصير بما يعملون من كان عدوا لجبريل فإنّه نزله على قلبك فإنّه نزله على قلبك بإذن, الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل, وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله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 رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 أن الله بما تعملون بصير، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن، فله أجر عند ربه. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت الْيَهُودُ ليست النَّصَارَى عَلَى شيء وَقَالَتِ النَّصَارَى وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَ الْيَهُودُ عَلَى شَيْئٍ وَهُمْ يتلون الْكِتَابَ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم فيما كانوا فيه يختلفون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 قال ومن كفر فأمتعه ثُمَّ ثم اضطره إلى عذاب النار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 لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تهتدوا.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 اسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماهيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا أم الله؟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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَ كَثِيرَةٌ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تقضاها فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْبِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبْقِي الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جميعا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ZANG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 حجّة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشهم وخشوني لأتممن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويذكركم ويعلمكم الكتاب ويزكيكم ويعلمكم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 والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون إن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 من بعد ما بيننا من للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم إلا الذي نتابو وأصلحو وبيحو فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب, عليهم وأنا التواب فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم, يحبونهم كحب الله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 ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تضر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب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 والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى المال على حبه ذوي واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين السبيل وفي الرقاب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 مَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن صَافَ مِن مُّوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 ولتُكبِرُ الله عَلَى مَا هداكم ولعلكم تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّاعِ إِذَا اسالك ايهادي اني فاني قريب فاني قريب فاني قريب اني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا, بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتى البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البرء من التقاء أتى البيوت من أبوابها واتطلّى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 لا يقاتلونكم فيه فإن قاتلوكم فقتروهم كذلك جزاء الكافرين. فَإِنِّي أَنْتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِّي أَنْتَهُ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى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 لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب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 Samen met dezelfde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 لَهُ قيل له اتق الله أخذت العزة فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يَشْرِي نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاملا ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل يرضون إلا أن يأتيه الله في ظل من, من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ أُسَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أزين للذين كفروا الحياة الدنيا ويصحرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمّة واحدة فبعث الله نبي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 أَمْ حَسِدْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ولما يأتكم, وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا من قبلكم مَسَّتُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُرْزِلُونَ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 خلونك ما ذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين, والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خير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 من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمّة مؤمنة خير من مشركته ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن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 قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربواهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ثأتوهن من حيث أمرتهم الله إن الله, يحب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حفظ لكم فَاتَّقُوا حَرَّ فِكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزوا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث تقرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله الله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 يعلمون وَإِذَا طلقتم النِّسَاءَ فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف, فأمسكوهن بِمَعْرُوفٍ أَوْ بمعروف بِمَعْرُوفٍ سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا وَمَن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 واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فَإِذَا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء من خطبة نساء او اكلمتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا, سرا ولكن لا توعدوهن سرا إلا أَن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أَجَلَهُ واعلموا أَنَّ الله يعلم ما في أنفسه وَسِيكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ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 إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح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 إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوثّون منكم ويذرون أزواجه وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجا فلاجناح عليكم عليكم فيما فعلن في, فلا جناح عليكم فيما فعلنا في من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته, كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 فَلَمَّا كُتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا قَرِيْلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوَ تَمَرِكَ قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَنَحْنُ أَحَقُّ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 ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم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 قتل داود جالوب وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الْأَرْضُ ولكن الله ذو فَضْلٍ على العالمين تلك آيَاتُ الله نتلوها عليك بالحق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 واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرامه في الدين. تبيّن الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاعوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة فصام لها والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا.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 ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم <تصفيق> مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئانا ما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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم ولا تيمموا فمنه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غلي حميد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 فَوَتُّمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ نَذْرًا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَإِنَّهُ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 وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وما تنفقوا مِنْ خَيْرٍ يوف إلَيْكُمْ يُوَفَّى لا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ سبيل فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا في ضَرْبًا لَا الجاهل ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ مِنَ التعفف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 هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة, واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم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 إن لم تفعلوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ من اللَّهِ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ من اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 ثم تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ثم تُوَفَّى نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون, ممن ترضون من الشهداء أن تضل إِحْدَاهُمَا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 إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يظالموا كاتب ولا شهيد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 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمَنَ الرسول بما أُنْزِلَ إليه من ربه والمؤمنون كل آمَنَ بالله وملائكته وكتبه ورسوله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 Should I say something else? Should I say something else? Should I على القوم الكافرين